والمسجد الذي يعتكف فيه هل له مواصفات خاصة المسجد الذي يعتكف فيه اختلف الفقهاء في مواصفاته فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الاعتكاف يصح في كل مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس وتقام الجماعة وذهب مالك والشافعي إلى أنه يصح في كل مسجد حتى لو لم تقم فيه جماعة وذلك لعدم ورود نص صريح في تخصيص مسجد بمواصفات معينة وقال الشافعي الأفضل أن يكون في مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعة لأن الجماعة فيه أكثر ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته والله أعلم